إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدي الله فهو المهتد ومن يرد فلا نتجده هو اللي يمرش لا شدوا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلكه فاز بجنة النعيم ومن عانى عن يمينه ويسار رمي به في سواج الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمينك عميد المجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الذي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر وكل امور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقل وانا كانت لتوضيع الحكام من بلوغ المرامل الشيخ العلام عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمة الله عليه قيشتين فاربوديت عن أبي وريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أتون يوم القيامة غرى محجرين من أثر الوضوء كمن صداع منكم أن يطيل غرته بل يفعل متفق عليه واللغض لمسلم ابو الرضا يقول لسري بيدف الميتن جاب في پیغمبري صلى الله عليه وسلم بيفرم أمتي من بيقومان قيامت كدين ديان ناس مو غرا محجلين غرا محجلين غرا بيتلوي او اسبانى كدين دستو بيان غير نيصوانيان ليش والعكس ليش لدو راكبين باسعين دينا السينوات بس لتفسيل وابزانم وابزان او هم جولي بور داره غران يعني لاخيانس بيا محجلينا يعني ناشان يصبر ناشان و. فردي أو استبعد زكين استبعد وبيطرسي بزك. بطرسي بزك. مفردات الحديث. أمة <أمتي>, الأمة الجماعة من الناس تجمعهم صفات موروثة أو مصالح واحدة أو يجمعهم دين واحد والمراد هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبّعون اللي هدي. أمة بنتلكهم كمال خلق كهدي للصفات. كران لك عند لك يعني لك يقبل يعني لك كران لك لكي يأتي المسيح فيه ديني محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني يوم بعث الله الخلائق للحساب والجزاء أو كثيرا كغلت شيء بزنديدة كران سمي بذلك لقيام الناس سواء خلقها بزنديدة فيه من قبورهم للاوغوريا أو قام عدل الله بينهم أو لقيامة الأشهاد كران غرا بضم الغين وتجديد الراء جمع غرة أي ذو غرة والغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس كواتب غرا فأطلقت على نور نور الوجوه هذه الأمة المحمدية وغرا حال من ضمير يأتون محجلين جمع محجل بتجديد الجيم المفتوحة من التحجيل وهو بياض من قوائم الفرس يعني سعب والمراد نور هذه الأعضاء يوم القيامة تعال لك أن هناك الكثير من أن يجنبون بس هناك نانا السينواء كنانا السينواء فعلا في غنب الدفن ك أمة بيعم رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم بين العبد وبين الإيمان ترك الصلاة فمن تركها فقط كفر. كعاد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقط كفر. قال ليك أنا أو إيمان اللي بيني أنا له جوانب شرطين يعني من أثر الوضوء علة للغرر. عيلتك نبغ الرقي انت و التعجيل مذكورين اثر يعني شويه نواه و الاثر العلامه على الشرك على الشيء و الوضوء بضم الواو الوضوء اعوك الوضوء عملك فعلك يا مشتق من الوضاءه هي الحسن لتاتي لا مشتق من الوضاءه وضاءه يعني قشاوه وهي العشن زوانيا تقول وضوء الرجل صار وضيئا قشاو ابود مساوي وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضا به بتلو هذا هو اقوى أشهر قولي أهل في ذلك ما يأخذ من الحديث أولو أرمودين وزجينين إياك. فضيلة الوضوء وأنه سبب قوي لحصول السعادة الابدية فضل خيري بعد عشرة دزميش كسبب شي جلق بقوة بهذا لبور جرتني درخوشي وسعادي يقدرشي دوم أن أثر الوضوء على الأعضاء سبب لنورها شي نواري دزميش لستر اندى مكان ليش دبيته وكادق لبوي نوركاي بيجاكا ففي الوجه لمعه بيضاء لان يتوان نورك بلايش روناجي سبي ويدين والرجلين نور مضيء وادوست بيش دبيگانش بهماشد روناجي كو روناق دغشتاوا سيم ان هذه ميزه خاصه واماره فارقه لامتي محمد صلى الله عليه وسلم او تميزا او زياده وديا طيبه بامتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الامه الممتثله والقائمه بطاعه الله سبحانه وتعالى او امتكوا طاعتي خدي بالورد جارتك سكبي يا حبيبي فمي صلى الله عليه وسلم كل الحديث كإيمان بخاري روايات كده كل أمة يدخلوا الجنة إلا من أبا قالوا يا رسول الله ومن يأبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا يا حبيبي فمي صلى الله عليه وسلم الحديث كإيمان بخاري روايات كده هم أمة من دست باشته إلا أو كسانا بكرات فزكان كجرب يا حبيبي كسير فزبك فرمي بغي أو جر علي من بيت دست باش أو يجر عليهم النبي تن بس بي بيعتمد كذا أو ناس تباهش. سالم الراجح رأي يقول كده هو أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في أمة السابقة. لاس نعيش يجعل من ذكر الأمة بيعمبر صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الأمم السابقة لقوم تكالب يشترنيا وذلك أن الله تعالى جعل الغرط في وجوههم وإكل يسوان يكش بيتوه والتحجيل في أيديه وقدمهم والو استكان يعني ذكرنيشان بهماش تبجش يتوه سيا من خاصة لو من أثر الوضوء لوش سماهكو تاي بدمنديج خاصه دزنيش. لما جاء في صحيح مسلم لقوه مسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وعلي لكم فيما ليس لاحد لي من الامم ايوا سيماك ثاني ايوا الشواذيك ثاني ايوا طيبت من ديك ثاني لابو هيكس يجن تريدون علي غرا محجلين ايوا دين لايمن كانوا تواتان قشاويه دس دولسوبيه دان قشتاويه من أثر الوضوء يعني لا الشنوالي دزنيش ولو كان غيرهم يتوضؤوا لا صار لو مثل ما لام محمد صلى الله عليه وسلم اگر امت تکانی پیش دیش ہے وہاں پیغمبر نہیں دا فرمو تایوان من دیا خاصا با امتی خوئی قال شیخ الاسلام الوبوء من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة شيخ الإسلام لا فرميه هذا سنة جاءتها يبدل من ديكاني أو أمتي هل وكلت سنة فالمدراس أما ما رواه ابن ماجة فلا يحتج به أو إلا ابن ماجة شهر تكحديثك ضعيفة وإحتجاجه وليس له عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه يتوضأ وبوء المسلمين وهل يشتغ وارد لا لأهل الكتاب كواه يشتغ لبيه عليه الصلاة والسلام درس نوجه وانشوشت به وقعه درس نوجه أن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح والنجاح والفوز جيرالي طاعتي خدايب الوردغال هو كاريك لبو نزاحد لبو سركوتم لبو بردنا و فكل عباد الله تعالى لها جزاء يناسبها همو بنداتك لبو خدايب الوردغال قاداش تشييه كشاني او قاداش تيبيه او قاداش الشاني عبادتك هي. ششم اثبات المعاد والجزاء فيه ليركع نش اثبات كردني رجل قيامتو فأداش والجنازد سدي وهو مع علم من الدين بالضرورة أو جعلواش تعالى الدين لضرورة كهذا كبعاريب أمريكي كعبد بيتن فإن الإيمان بالبعث إيمانينان بزندوبونا هو من الأركان الإيمان ستة يجلوش الأركان الإيمان شش الأركان الإيمان كيا فلا يصلح إسلام واحد كسيك إسلامي كسيك توعد رزناب إلا بالإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت إلا ببعارهنان بزندوبونا فداش تنانو لا دو اي مردن قال له بنتي يا نبيي خوا صلى الله عليه وسلم لو يفرموه كذا عائشه يفرموه احد ذكرها البخاري يفرموا يا رسول الله ان عبد الله بن يفرموي اي نبيي خواي كابله كونا عبد الله ابو غوتيو piawa زونوي دكاتبدرين خير كان انه كان يتصدق وكذا وكذا وكذا يا رسول هل لا ينفعه فرمي بيقام بالخويا ايا او النف ده ايش كلا يا عائشه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قد روجل روجان نيغوتيا عبد الله لا يا عبد الله بن جديع فرمي روجي روجاني غوتيا خويا رب اغفر لي خطيئتي كان مخشبي لا يوم الدين روجي قيامته وعفتم البعث يكون للأرواح والاجساد وزندبون وش لبوسيا كما صح بذلك هذا وكله في البديهي الصحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون كخلشي حشر ذكر يوم القيامه روج قيامه حفاه باقواسا عراه روتا غرلا أو <سؤال> ما عدا نبينا آدم نبي كأو ريشي يوية يوية بوا أو أنا عين قوله من أمة الأم قسمان أمة دعوة وأمة إجابة أمة كام بليتي لأمة دعوة خلق بانجواز لبودك. يعني لبودكاء دوميا أمة إجابة كولامي عن فكل وصف انيط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة. الهز يشباس أمة كردبي قصدي بأمة الإجابة كوا جيرالي بأكبر يأكد صلى الله عليه وسلم نقول دشان بكرتوه. كهاد اللف وما عدا ذلك فهم أمة دعوة. والله ما هو كانيتر نأمة بانجوازينا دع دو دعاني بانجوازين خلاف العلماء ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء وهو مذهب جمول العلماء أبو حنيفة وإمام الشافعي إمام أحمد وغيره وعن أتباعه وعن إشت دفن ماذا؟ سنة إنسان لشوين فرز ياتر سبكاتل لشوين يشيب الشواء وهو مذهب جمول العلماء مذهب زور بيت جمول العلماء واستدلوا ببقية حديثه فمن استطاع ميركوا يطيل غرته بل يفعل. أو زيادة من, من استطاع أو زيادة قسيب أبو هريرة. حديث مدرج مدرج. فمن استطاع هل أن يطيل غرداه بل يفعل. زيادة وقال النووي اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المفقين الكعبين إمامي أصحاب كان من يعني من الشافعية اتفاق على صلوايا زيارة لمفقين لجوزين لبي زيارة هذا والواحد زيارة الأنشك أو زيارة بشورية وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض إمام مالك وأهل المدينة دلل نخير السنة وهو رواه عن إنا محمد. رواية كان الإمام أحمد واختارها الشيخ الإسلام بن القيم واختار هذه الرواية من علماء المعاصر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ و عبد الرحمن السعدي و عبد العزيز بن باد وغيرهم لبروي اجتهادي أبو هريري بوا. بلان رجع قيامة الإنسان أو فرصة يقول السدي في قوتين أولا أجل السند و الزياتر بلان او زيادة يبو أبو هريري لا يحتج بالمدرج وستدل على ذلك بما يأتي ليركوا على نجدة الإسلام بسلي. هي كم أولاً مجاوزة محل الفرض على أنها العبادة ودعوة تحتاج إلى دليل. أجبريش شويان فرض. صندقة بنتلا عبادة. باش وجه دعوة تحتاج إلى دليل. دي بسقيخو لبابينتو. دو كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم هرتى وصف إذا يجب يا غمريانكلي صلى الله عليه وسلم ذكر وأنه صلى الله عليه كان يغسل الوجه واليدين. إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين تكعبكاني كاتي تزياد يا نجوتيا ما عدا أبو هريرا في أوزيادا وعسكرية أول إشهادي خوتي ثالثا آية الوضوء حددت محل الفرض للمرفقين والكعبين آية لازن يش لفرض ذلك الديان لا مرفقين ولا كعبين بيش وهي من آخر ما نزل من القرآن لا آخر إشكال القرآن دابزيلي ورابعا لو سلمنا بهذا لاقتضى الامر ان تتجاوز عد الوجه الى بعض شعر الراس وهذا لا يسمى غره فيكون متناقضا غرهت بدن دمصاو كذا دمصاو او انديا اي باشا جلد دمصايتيت فران شي ورسي دكوت زفرتوا اولاي كوت لاوش دمصاو نيا كدمصاو يجو لبو لاوش ها الحديث لا يدل على الاطاله فالمدققه قصدت اطاله النيه زياده الربي فان العليه فيا او تكون الحديد لا يدل على الإطالة فإن العليه إنما تكون الزينة في الساعد والمعصم لابو رازانو ولا ابو دستو بير بي للعضد والكتف كاس كاس دا كاس ما نديتي سي بعضني يعني بعضني الكرهي قال الكرهي دا خل قال ياقر بيعش اغير وزير الكرهي الكرهي قد نبو الكرهي وزير اتا بني وكش زياده ابو هريره يا اما قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرتو وتحجيره فليفعل هذيك دعوة بعد ثواني لقدر دستو بإمكانه دستو زيادة كبعزيادة ك، فهذه زيادة مدرجة في حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقل قصيابه النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ. تابي مستد الإمام أحمد قال نعيم المجمّر راوي الحديث لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته. فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قالوا أبوه غير من عنده نمزع أو زيادة لبيا يا لبيا وقال ابن الخيم وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قسيب صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد غرة ناب ولا تكون في الوجه ويطلدوا غير ممكنة وإذا كانت الرأس فلا تسمى تلك فرة وقال في النونية أو الشعر النونية إمامي بن القيم واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنع إلى النقصان وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان والراجع الأقوى والراجع الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعباني هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن ومن استطاع يطيل غرته فموقوب على الراوي هو وإطالة, ال... واطاله الغرات ليس بممكن ابدا وذا في غايه التبيان فابو رير قال ذا من, كي... من كيسه فغدا, فغدا يميزه اولو العرفان ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني قول جد عن هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وتهوره وتهوره وفي شأنه كله متفق عليه ده عائشة رضي الله تعالى كأبيغمبر إخوات صلى الله عليه وسلم زوري هموش تكاني بلاي راستبي في لكاتي نعل نعل الله هم وطهوره لكات إلى الزنوية وفي شأنه كله كذا فليور في شأنه كله لون منصر او لون منصر سنوية الزقود إلى آخر يو كانتش هلوم جرى مكتبات الحديث يعجبهم للإعجاب قال يعجبني هذا الشيء لحسني سرسام بوشتي والعجيب الأمر يتعجب منه كارك أدو سرسام والمصدر والمقدر أما العجب عجب عجب بضم العين يسكن الجنب فهو اسم من أعجب فلان بنفسه بكسر الجين والمراد أنه يسر من التيمن ويتحسن ويحضر ويقدمه فأما العجب فيفتح يسكن فهو أصل الذنب لا يا جودي عجب عجب جدا وكل كه التيمن نصدر تيمن فهو تقديم الأيمن على الأيسر من الجاليوش أشياء تيمن بيتلا هم بعيش خصني لا فيش في تنعنه أي في لبسه النعل ونحوه من الخفين والجور بينه مثل الثعبان لجوني للنعل لجوني ولبيلاو وله خفه ولاش ماشش وترجليه بتشديد الجين وهو تسريح رأسه سبرز دينانه ولحيته فتصبح المشط طبعا في خبر ده في مصر عند الحديث بخير هذا مفضلني اليوم كان ده في لا لا باش نهى عن الترجل إلا غيبة نهى كل ديلوي إنسان ترجل كا سري دابين إلى معه دليله للسلووي كإنسان أجره تو نيك هذا خياء نيك هذا خياء برد زائلنا نشتيه أجرنا إنسانك سري دشوا برد زائلنا نزودنا تجاهية نزو دزديرش بر اسرد عليه زور كيadian عليه زور زور ده عليه نعوذ بشهادة شكر رشيد والمراد بفعل الوضوء والغسل وإزالة الانجاس تطهري عند في شأني متعلق بالتأمين يعني هموج تكاني ك على قمة من المستطابة كان فهو تعميم بعد تخصيص من كل في كل مستطاب ما يؤخذ من الحديث او لو فرموديه وتجيده يك استعباب تقديم اليميني في التنعل والترجل والظهور دافلمتن سنتي سنتك انسان راهلي ايجيخي لا لا بيكلدن لا سداهينان لا ولا ولا زنيس وما شابها من أمور المستطابة هم وشتعلش كبيوتهم دوم في قول يوفي شعني هو تعميم بعد تخصيص بعد هاي أو أو كان قياس كلاسري يعني أو سيزور هما لا تخصيص كلية لا وما في كلي أو كان ليش قياس في بيصنع هم وبيعمل هم وبله بلع أو يعني أو سيرز قرينجا ولكنه تعميم في الأمور المستطابة تعميم كشده إشباح شكنا قال ابن دقيق العيد هو عام مخصوص بدخول الخلاء ده في عام مكه تخصيص دبي با براسنا والخروج من المسجد ذلك هات نادر المسلا او براس تاع يبدأ براس فيهما باليسار با قال شنو هاتنا <تصفيق> درو قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباء بالبداية باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتنزيه قاعدة شرعاوية كوا السنة إنسان مشتكبر استراس فيك لباب التكريم والتنزيه ريزلينا لك لو إنسان وما كان يضدها استحب في التأسر هل ستزج عكسي تزكى بخرافة وبيزمو وهو مويدا بما تسفى بيه تسلم بي. أن جعل الإصلاة للأشياء المستقدرة هو الأليق شرعا وعقل نور وطبا تسفى داندريا عندما قلت عن خلافة بازنيا أولا هيقى شرعا وعقلا وطبيا تسلم أن الشرع الحكيم شرع خدايب الوردغاد جال يصلح الناس هذا يقول خلطي ببعقرابك وتهذيبهم ومن من الاضرار العامه بيان بالازيله مخافه ذلك لا به مش شيء بانجم ي... في الوضوء هو البدء بغسل يمنى او هذا اسلو هذا درنش دسي راس طبي يدين على يسراهما ويمنى الرجلين بي على يسراهما قولهم وفقا كانج دري قول قبل صفششت بي بيج رأ... راس طبي ووا دسي صفششت بيراستي رأستي بيج رأستي بيج رأستي برامل لسل كذبتو لفضل كذب يكذبتو فضل تيمون كذبون حفتا قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة اجماع علماء بيج بيراستا يعني بيج راستا لذنير سنة من خالفهما أو أي مخالفه فاته الفض وتم وضوه بيج رأستي هيا فلا او تسا او فضل تساكي تيمونكي لرؤيش وتم وضوء قال في المغني لا نعلم في عدم الوجود خلافة, وجود خلافة ششم استحباب البداعة بأي من الرأس عند ترجيله او غسله او حلقه او غير ذلك سنة انسان بلاي راسل لتلا بلزايناني ينشوشتني يان حلقه حلقه قزينة فيها قزينة فيها قابط ببرسنا نجريش سنة زي لا راسس لا يستحب تقديم على الي من اليدين ومن الرجلين على اليسرى من سبه سبه منهما سنة لا ولا لا في كل عمل طيب لبوه مو كانت يباش ومستحسن وأن يتخص أن يخصص اليسرى وروات سباش باش ده ستفاجئك بوتبيتن لما يليق بها من إزالة الأوساخ لولا بردين إيش كان والأقدار ومباهشة الأشياء المستقدرة هاشتى شيبيزدي هشتى وفي الحديث دليل على أن المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات فإن الأمور العادية حينما ياتي بها متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو درمودي بلغي لثوي مسلمان كاتك موافق دبي كانت عادات كاني دكات عبادات شو عاده وعباده بنيت دغوري بنيت ادمه انه دت عباده نيتها بو خوايدي فان الامور العاديه او كاني أساينة حينما يأتي بها متبعا في ذلك هذه النبي صلى الله عليه وسلم كاد يغسل رؤشيا بها صلى الله عليه وسلم وقاصدا بها القربة نيتا النزك منويا والعبادة فإن هذه العادات تصير عبادات أو عادة أنها مذب وعبادة وقربات نزك منويا تزيد في حسنات العبد وبالعكس فإن عبادات الغافلين وبسواناوشو بلستشي او كثيك غافلة تصير عادات دبتع عادتك لانه يؤديها في حال غفلة لابد ادائي ذكاب غفلته ببقى اقايي وعدم استحضار لنية التقرب الى الله تعالى نیتی اگر لب او خداي پروردگار، معدم نیتی اگر دل آغایی نیه لوی نزدیک بی توها ل خداي پروردگار و عدم استحضار امتثال قبل الله تعالى في ادایها و نینانی ناتیا فرمانی خداي پروردگار زيبا زيکا بذوانی و بومر تواتی و عدم استحضاری وعدم استحضار اقتداءه حين أدائها بالنبي صلى الله عليه وسلم كاتجوار وناتي اقتداء بيهن بديب صلى الله عليه وسلم البوبري جواني وإنما يستحضر أنه قام بهذه العبادة بساتي وعباء البوبر الشريك الذي تعود أن يقوم بها في مثل هذا الوقت آن يُشجَّن نازل يُشجَّن مع نايتسي و. غفل عن المعاني السادقة وقول باعاش لس لو أنا أنا ما اناي ففرق بين العبادتين كل منه منهما زياوازي بين يود عباده كل منهما هل يق لو دعانا بنيه مخالفه بنيه زي جواز لبونيتك والله موفق سبحانك اللهم بحمدك جد ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين